يقول الله جل وعلا في سورة العاديات والعاديات ربحا العاديات المراد بها هنا عند جمهور المفسرين الخير وأن الله جل وعلا أقسم بها لعظيم منفعتها في الدنيا وعموم خيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخير إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم قيامة والمراد أنها تعدو عدوا سريعا فهذا معنى والعاديات وأما وصفها بمعنى قوله جل وعلا ضبحا فالمراد أنها من جراء هذا العدو تضبح أن يكون لها صوت بسبب نفسها الذي يخرج منها خشية من الصهيل الذي يعلم به العدو والمقصود من هذه الآية الخيل حينما تعد في سبيل الله جل وعلا هذا هو الذي قصده الله جل وعلا من هذه الآية وقال بعض من أهل العلم ولا شك أن الخيل خاصة في الغزوات المتأخرة أصبحت أي في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت ذا شأن عظيم ولكن لما كان مبدأ غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غزوة بدر لم يكن هناك من الخيول إلا خيليه لهذا قال بعض من المفسرين حتى من الصحابة رضي الله عنهم كما هو قول علي إن المراد بها الإبل وأن الله جل وعلا أقسم بالإبل حينما تعد رابحة أي مسرعة في الحج من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلف إلى منها. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأوصاف التي جاءت في الثلاث الآيات الأولى من هذه السورة أنها تنطبق في حق الخيل تماما مطابقة فهي بدلالة المطابقة أوضح من صرفها إلى الإبل وإن كان المعنى, لا يبعد أي المعنى الثاني لا يبعد دخوله في هذه الآية لأن من قوائد التفسير أن الآية يصح أن تصرف إلى معنيين صحيحين وأما قوله تعالى فالموريات قد حن فالمراد به الخيل أيضا ومعنى قدحا أي أنه يخرج من حوافرها حينما تضرب بالأرض خاصة إذا كانت هذه الأرض صلبة يخرج منها شرر من النار يقتدح منها شرر كما قال الله جل وعلا في النار, النار التي توره فهذه الخيل حينما تعد بقوة تستك بحوافرها في هذا الجسم الصلب فيخرج منها شرر من النار هذا ملاحظ أنك إذا أتيت بجسم صلب وضربت بعض الحجارة فانك تجد شررا يتطاير والمراد انها تعد بقوه وب شجاعه صاحبها في سبيل الله جل وعلا هاهو المراد فالموريه قد حن فالمغيرات صبحا انها تغير على العدو المعنى تفجأه بدون علمه ولما كانت المفاجأة بدون علم إنما تحصل غالبا في الصباح قالوا إن جاء اللفظ بقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا من الإثارة ثارت الشيء ثار الغبار فهذه الخيل تثير بهذا المكان الذي تغدو إليه ومكان العدو تثير به العبار وقال بعض المفسرين أنه يستأنس من هذا ان الله يسخر هذه الخيل لتثير هذا الغبار في جمع العدو فلا يبصر المسلمين وعلى كل حال فالمراد ان هذه الخيله في حال عدوها انها تثير بهذا المكان في هذا المكان وفي طريقها الى العدو حال الغبار والنطع هنا المراد به الغبار لأنه شيء يتطاير بقايا تتطاير من الأرض كما في نقع البئر أي بقيته فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا أي أن هذه الخيلة تتوسط براكبها جمعا والمراد به جمع العدو أنها تأتي به وتدخل به في وسط الجمع وفي خلال الصفوف هذا هو المرات ثم جاء جواب القسم بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنوت أي إن جنس الإنسان إلا من آمن وعمل صالحا وقام بشرع الله هذا الإنسان جنسه كنوت أي جحود كفور لربه إما كفر بخالقه بمعنى أنه يجحد بغلوهيته فيصرف شيئا منها لغير الله أو أنه يجحد نعمه لهذا جاءت آيات كثيرة تدل على أن الإنسان إذا أصابه فإنه يجحد ما مسه من ضر ثم ينسب هذه السراء إلى نفسه وقوته فهذا الإنسان جنسه أنه كنوت أي كفور بربه وبنعمه وإنه على ذلك لشهيد إما المراد بالإنسان أنه شهيد على نفسه على كفره بالله أو كفره بنعم الله كما قال الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ويصح أيضا أن يكون الضمير مراد به الله جل وعلا أي وإن ربه به عليه لشهيد قد جاء آيات في هذا المعنى فالمعنيان داخلان في عموم هذه الآية وإنه لحب الخير لشديد الخير من إطلاقاته في كتاب الله المال إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين أي مالا أسمي خيرا هذا المال تسمية له بما يسميه الناس به وإلا فإن المال ليس بخير مح بل هو إما شر وإما خير بحسب ما يضاف إليه من توجه العبد به كسبا وإنفاقا الله جل وعلا يخبر في جواب القسم أن هذا الإنسان لحب الخير أي لحب المال الشديد وحينئذ هذا الحب يحتمل احتمالين صحيحين أنه في سعيه لكسبه طلبه لهذا المال حريص أشد الحرص يجمعه من كل سبب هذا هو الغالب على بل الإسان أن همه جمع الدنيا حطامها وأنه حريص تمام الحرص على هذا الأمر لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الإنسان أنه يقول مالي مالي يقوله بشغف ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حقيقة هذا المال أنه وهلك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وقال واجأ في بعض الآثار ورفعت للنبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعه طالب علما وطالب دنيا وقال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب المراد لا يملأ فاه إلا التراب أنه حينما يقبر حينئذ ينتهي به السعي عن جلب الدنيا وأما الاحتمال الثاني فإن جنس الإنسان إلا من رحم الله أنه في صرف المال شديد أي بخيل ولهذا لما كانت هذه الصفة في صفة البخل والشح غالبة في بني آدم لأن سببها قوي في قلبه فإنه قد أكثرت الشريعة من الدعوة إلى الإنفاق وبيان ما للمنفقين من أجن عظيم عند الله جل وعلا وجاء الذم على أوجه متعددة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن البخل خاصة إذا كان هذا البخل عن حق من حقوق الله جل وعلا ولهذا قال بعض المفسرين تفسيرا تلازميا إن الإنسان لربه لك نود أي لمنوع يمنع حقوق الله جل وعلا من الزكاة ومن الانفاق على الزوجة وما إلى ذلك وهذا أيضا ما نتلازم صحيح الحاصل أن هذه الآية يصدق عليها الاحتمالان الذين سمعنا ثم قال الله جل وعلا مهددا ومحذرا من أن من ركن إلى الدنيا وبخل عن حقوق الله جل وعلا فإن له معال وله طريق وهو طريق الموت وهذا الموت ليس نهاية فلما بعده ما بعده ولهذا جاء بهذا الاستفهام لينكر على هذا الإنسان الذي هذا شأنه قال أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور أي أخرج بؤثر ما فيها وأخرج وهذا في العرض بعد أن يخرج الناس من قبورهم للحساب والعرض على رب العالمين أحصل ما في الصدور أي أظهر ما في الصدور من مكنون الخير ومن مكنون الشر هذا بيان أن الله جل وعلا في هذا اليوم في آخر نهاية الإنسان أن كل شيء يحصل الظاهر والباطن وإلا فلا يفهم من هذا أن ما, يعمل أن ما يتحدث به الإنسان من معصية أنه يعاقب عليها لأن هذا مخصوص بالأدلة التي بينت أن حديث النفس وما يتعلق بالهم أن الإنسان لا يعاقب عليه إلا فيما يتعلق بالهم في مكة فهذا شيء آخر فحينئذ مع هذا فإن هذه الأمور التي تخرج الإنسان ويمحسوسة علم الله سابق عليها إنه إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي خبرته محيطة وعلمه شامل لكل شيء لكل ما عمله ومن ذلك ما عمله ابن آدم في هذه الدنيا وإن ولا شك أن علم الله جل وعلا في كل وقت وحيد وإنما قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير ونسبه إلى هذا اليوم لأن هذا اليوم هو أو هذا العلم هو الذي يحصل عليه الجزاء ف فنسبه إلى هذا اليوم من هذا القبيل ثم قال الله جل وعلا في سورة أخرى القارعة هما القارعة القارئة هي اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تقرأ القلوب بأهوالها تقرأ الأبدان بالخطوب التي تكون فيها لهذا قال الله جل وعلا وما أدرك ما القارئة سؤال مراد به تفخيم وتعظيم شأن هذا اليوم وكل ما جاء في القرآن وما أدراك فإن الله قد أخبره عليه الصلاة والسلام به وما جاء فيه وما يدريك فإن الله قد حجب علمه عنده عز وجل هذه القارعة مر من أحوالها الشيء العظيم في هذه في هذا الجزء جزء عما قلنا أنه غالبه مكي لأنه يقرر العقيدة التي جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مده من الزمن يقررها بكل ما يستطيع القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة تحويل لأمرها تعظيم لشأنها هذه القارعة من أحوالها قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الفاش هو الطيور المعروفة التي حينما توقد النار تتهافت عليها وتسقط فيها صغيرة في رؤية العين لكنها في الغالب تكون مبثوثة في الحوى فهذا البشر من أوله إلى آخره في هذا اليوم يكونون كهذا الفراش مبثوث متفرق منتشر هذه حال له وحالة أخرى أنه لا يعلم أين يتجه شاخصة أبصارهم لا يعلمون ماذا يحصل في هذا اليوم من الهول ولهذا كل ينظر لا يعلم أين يتجه لا يعلم ماذا يحصل له في مبدأ يوم القيامة الفراش الذي حينما يرى هذه النار يتهافت يمنة ويسره حتى يسقط في النار وتكون جبال هذه المخلوقات الصلب الشديدة تكون كالعهن كالصوف الصوف المعروف المنفوش المنتثر المتفتت وهذه حال من الأحوال التي تأتري هذه الجبال يوم القيامة كما أشرنا سابقا وفي آخر أحوالها تكون كالعهن المنفوش ثم تكون كالهباء في الهواء كالسراب وترى الجبال تحسبها جامده ويتمر مر السحاب تسير في الهواء ثم تتفتت حتى تكون لا شيء كما قاله المفسرون ثم جاء جل وعلا ليبين النتيجة التي ينتهي بها هذا اليوم فأما من ثقلت موازينه أي من رجحت حسناته رجحانا كاملا هؤلاء هم كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو من رجحت حسناتهم على سيئاتهم كسائر البشر من الأمة والسابقين فحينئذ تكون موازينهم ثقيلة فحينئذ يكونوا مآلهم إلى رضوان رب العالمين فقال الله جل وعلا فهو في عيشة راضية أي في جنة عيشة أي معيشة حياة راضية أي أن أصحابها رضوا بما أعطوا في هذه المعيشة وهذه الحياة التي مجمل وصفها ما لأين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما من خفت موازينه أي أن سيئاته رجحت بحسناته فأمه هاوية إما المراد أن مأواه هاوية كما يقوله تعالى مأواهم جهنم وإلا من قولهم في اللغة أم رأسه أي دماغه والمراد أن أنه يسقط على أم رأسه أي على دماغه هاو في نار جهنم والعياذ بالله كل هذه معاني صحيحة وأما هاوية فبين الله أمرها بقوله وما أدراك ما هي نار حامية أي حارة قد بلغت شدة نهاية شدة الحرارة جاء في الحديث الصحيحة أن ردنيا جزء من سبعين جزء من النهر في هذه الآيتين إثبات عقيدة الإيمان بالميزان. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بالميزان في عقيدة أهل السنة والجماعة وأنكر الميزان أقوام ظلوا عن الكتاب والسنة وقالوا إن الله ليس بمحتاج للميزان وكأنهم يقولون أن ما ورد في كتاب الله خطأ فيقولون إن الميزان هو لا يحتاج له إلا البقال وأمثاله ثم إن الأعمال ليست إنما هي أعراض وليست أجسام والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن أثبت الميزان في عدة آيات كما في هذه الآية وفي سورة الأعراف وغيرها من السور والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليؤتى به على رؤوس الخلايق ثم تنشر سجلاته تسعة وتسعون سجلا كلها سيئات فيقرره ربه وهو أعلم هل تنكر هذا؟ هل ظلمتك الحفظة؟ فيقول لا يا رب فيقال له هل لك من حسنة أو عذر؟ فيريد أن يقولها ولكنه يبهت لا يستطيع ثم يقال لأ إن لك حسنة فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول أين هذه البطاقة من هذه السجلات فيقال إنك اليوم لا تظلم فتجعل في الميزان فتطيش هذه السجلات وتثقل البطاقة بهذه السجلات قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان في اللي في اللي في اللي على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد للطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان هذا الميزان نؤمن بأن له كفتان وانها حسيتان مشاهدته وانه يوزن فيه توزن فيها فيها الأعمال وصحائف الاعمال ويوزن معه يوضع الإنسان في هذا الميزان مع عماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالرجل بالرجل السمين العظيم يوم القيامة أن يؤتى به يوم القيامة إنه لا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولما هذا حديث صحيح حديث آخر أيضا صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يجتني سواك من الشجر الآراك فأطارت الريح بثيابه فرأى الصحابة دقة ساقيه فرحكوا فقال أتعجبون من ذلك إنهما في الميزان يوم القيامة من جبل أحد هذه بشارة لعبد الله رضي الله عنه الحاصل أنه من هاتين الآيتين أن الإنسان يستذكر أنه يجب عليه أن يؤمن بأن هناك ما يسمى بالميزان وأنه له كفتان حسيتان مشهودتان لكن الكفية لا علم لنا بها لأن ذلك من علم الغيب الذي حجب عنا فنؤمن بما ورد ونقف عما لم يرد